33. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال لَا لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ وَلَا أَدْرَاكُمْ به فَقَد لَبِسْتُ فيكم عُمرا من قَبله كُل لو شاء الله ما تلوثوا و لنكون و لا أنغكم به فقد لبست فيكم عمرا من قَبله أفلا تعقلون فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا نَبّئونَ اللهَّه بِمَا لا يَعَّهُ في السَّمواتِ وَلا فِي الأرضْْأَتُُّون اللهَّه بِمَا لا يََّم في السمواتِ وَل فِي الأرضْ سُبحَانَهُ وَتَعَ عََّ يُشْررِفُون سُبحَهُ وَتَلى وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لولا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ وَيَقُولُونَ ذَٰلَهُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لله